قذائن الرحمن تقدم فتاة الحج يقول السائل مررت من على الميقات منتويا للحج أو منتويا للعمرة لكني غير لابس للباس الاحرام فما علي؟ إذا مر على الميقات واجب عليه أن يلبي إذا أراد الحج أو العمرة العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن آتى عليهن من غير ألهن لمن أراد الحج والعمرة فعليه أن يلبي تبوه مر ولما مر لبه, لبه لكنه لم يلبس لبس الإحرام يعني ما زال على لبس المخيط ولبه بالعمر فأدى ما عليه الآن في التلبية وصار داخلا في النص هو الآن صار محرما ماذا عليه يجب عليه خلع هذه الثياب وهو مخير بين ثلاث أن يطعم ستة مساكين أو يزبح شاتا أو أن يصوم ثلاثة أيام فهو مخير في الفيديا بين ثلاث دام قد لبه ودخل في النصق لكنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام وهو أنه لم يغير ثياب إحرام وما زال لابساً للمخيط نقول له وجوباً اخلع هذه الثياب ثياب غير المخيط لو قال ما أستطيع وأنا سأسيرها كذا مجبراً قلنا عندما يتسنى لك الخلع واجب عليك الخلع وأن تلبس الإزار والرداء قال وما علي قلنا عليك أنت مخير بين ثلاث أن تزرح شاتاً وهذا أعلاها وأكملها او تطعم سته مساكين او تصوم ثلاثه ايام